أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وغل لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا أَمَا يَقُولُونَ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 والَّذلََ آمَنوا وَعمِلُ الصَّالِحَاتلَُ كَِّ رَد عَنْهُم سَاتِهِم وَلَََ جزِي إنهُم أَخْسَ الذي كَانُوا يعنلُون وَوصَّينَإِن سَانَ بِمالِدَيْهِ حُسْنَ وَإِن جَهََدَ كَلتُ الشكَ بِمَا لَسَرَكَ بِهِ عْ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكُونُ آمَنَ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً مَّا سَكَعَ عَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَكُن إِنَّا كُنَّا مَعْتُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَن فِي الصُّحُورِ إِلَّا اللَّهُ وَلَا الْمُنَافِقِينَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم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 بَأَن جَينَا وَأَصْحَابَ السَّفينََةِ وَجَعلَّهَا آيَتَ للِعَلَمين وَإِبُرَهي مَ إِذْقالَالَ لِقَوْمِهِ عَْبُدُ اللهَّه وَاتَّقُهُ ذَِكُمْ قَينُلَكُمْ إِ كُ تُمْ تَعلْمون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 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم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 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ فَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ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 رويا ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها الطار قالوا نحن اعلم بمن فيها لن نجي انه وأهله وأنتم كانت من الغابرين ولم ما ان جاءت توصلنا المطنسي ابيهم مضاق بهم ضغعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِذًا رَأَتْكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنْ أَنزَلْنَا عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ, رجزا من السماء.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 فَصَدَّهُم مِّنَ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَمَن كَانَ مِن قَبْلِهِمْ لَمْ يَغْتَرَّنَّ بِأَمْنِ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا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 ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا من منهم وقولوا امننا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والاه منا والاهكم واحدا والاهنا والاهكم واحد ان نحن له مسلمون وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها من يؤمن به وما يجحد باياتنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا لغتاب المرطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا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 وَيَسْتَعْجونَكَ بِالعَذاَابِ وَلَوْولجَرُون مُسََّلَ جَ أَوْمُ العذاَاب لَجَأَهُمُ العذاَابُ وَلَا يَت النَّ بَوْْتَتَ وَهُم ل يَشُعرُون يَسْتَاجُِونَكَ بِالعَذاَابِ جَهَنَّمَ نَمْلَقَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَرْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُونَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمنوا فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفاً لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العابلين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من من نزل من السمائم وَلَئِن سَأَلْتَمُ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ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 فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا خرما آمنا ويتخطف الناس من قولهم أفبالباطل يؤمنون وبرعبة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والَّذينَ جَهَد فينَ لَ نَهْذِيًاهُ سُولَنَا وَإِن اللهَّهَ لَ مَعَ